سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمسلم اللهم علمنا أن أنفعنا وأنفعنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم آمين برهان وجوب القدم وبرهان وجوب القدم لله أنه لو لم يكن قديما لصار حادثا جائز الوجود لأن الموجودات تنحصل في القديم والحادث فلا واسطة بينهما هل يمكن أن يوجد موجود لا قديم ولا حادث هل هذه حاضرة أم ليست حاضرة؟ حاضرة. لا يمكن أن يوجد شيء لا هو قديم ولا هو حادث. نعم. وإذا كان حادثا فلا بد له من محدث أيضا، لأنه لو فرض أنه مثله ثم كذلك لزم الدور أو التسلسل. وهما محالان باطلان، لأنه يلزم في الدور التقديم والتخير في وقت واحد لكل, منه لكل منهما. فإن كلا منهما، فإن كل منهما فاعل للآخر ومفعول له. مين يوضح لي ما مفهوم الدور؟ نتكلمنا عليه سابقاً. مين يوضح؟ باختصار، أن يكون شيء طلب وجوده نفسه أو شيء هو في تنويمه. إما أن يكون هو نفسه. هذا دور يعني بلا رتبة. يعني أن يكون الشيء هو أوله نفسه بنفسه. هذا صورة من صور الدور. ولكن الدور هذا سيطلع على إما الدور من ركبة واحدة أو من ركبتين بمعنى أنه أن يكون الشيء هو صدق في وجود ما قبله وهو محتاج إلى ما قبله يعني هو صدق في ما قبله وما قبله محتاج إليه هذا يصير دوره وبحثية المسألة يعني مين, مين أوذب مثلا ألق بتقول باب ومين أوذب باب بتقول ألق كان مستحيل هذه الصورة من الصور مستحيلة فالدور مستحيل والتسلسل مستحيل الذي الدور والتصلط وهما محالان باطلان ايش يعني باطل لغة؟ الباطل الفاتر الفاتر. لا الباطل الباطل هو الساكن المعدوم ال... الذي لا قيمه له بطل هذا الشيء يعني لا قيمه له تقريبا معناه الوضوء نعم وكونه فائلا يلزم أن يكون متقدما على مفعوله، وكونه مفعولا له يلزم أن يكون متأخرا عنه، وكون الشيء الواحد متقدما متاخرا في وقت واحد جمر بين ما في وينزم في التسلسل الفراغ وعدم النهاية. من يوضح لنا معنى الفراغ؟ يلزم في التسلسل الفراغ، نعم. مع هذا الفراغ، فراغ الملا نهاية يعني بمعنى لا. طيب. المقصود بها هنا في هذا المحل مش مش هذا المعنى بالتحديد وان كان صحيحا بل المقصود به فراغ الوجود عدم الوجود كيف يعني عدم الوجود يعني الفكره تمت كلها يعني. لا فراغ الوجود بمعنى انه عدم الوجود مش وجود الجميع فراغ الوجود بمعنى انه لا يوجد شيء لو على... لكن تضوبت على ثلاث ادله <تصفيق> لأنه كل شيء يكون يعتمد على ما قبله وما قبله غير محدود وغير المحدود لا يمكن أن يتحصل فصار الشيء معتمد في وجوده على ما لا يمكن حصوله إذا هذا الشيء الذي فرضناه لا يمكن حصوله إذا يلزم أن العالم هذا المتوقف على شيء لا يمكن حصوله هو أطلاً المفروض أن يكون معدوم ولكن العالم غير معدوم إذا ما فرضناه متوقف عليه هو أطلاً غير ثابت واضح كياتي للتدلال هذا كلام طبعا أنا أتكلم بحكي بنوعا ما باختفار لأنه طبعا يعني ذكرنا هذه المعاني سابقا أكثر من مرة طح فإذا كان واحد مش مش واضح عنده إحنا من الآن فضاع إذا كان واحد مش مش واضح عنده بعض بعض المعاني يعني ما في إسكال إنه يتكلم ولكن رحنا أمسي بشكل أطرع مما طبق لأنه معظم هذه المعاني طبق أن ذكرناها تقريبا لا. حكينا علمنا عن باختصار. إذا واضح الآن وضحنا قبل قليل سؤته كيف تقصينا فيه ودليل السلطان وكذا. لأنه بدليل. بس بنوضح لك سؤته حتى يعني من دون دليله أصلاً لا يحتاج إلى دليل. اسمع عن الدور إنه الدور هو أنه عندك أمرين واحد منهم أورد الثاني واحد منهم أورد الثاني. فلأورد الثاني لازم يكون قبله لأنه يستحيل إنه يكون صح وإذا جاء واحد وقال اللي الذي أوجد هو أيضا سبب في وجود من أوجد هو سبب في وجود ما أوجد فطار الأول معتمد آآ الأول آآ هو سبب في وجود الثاني والثاني سبب في وجود الأول هذه الصورة مستحيلة التطور سواء كان الصرف سواء كانت المرتبة واحدة يعني بس اثنين او انه مثلا اكثر من اثنين يعني مثلا زيد مين اللي من الذي انجب زيت عمر ومن الذي أوجد, اوجد زيت عمر بنضرب فيهم المثل المساكين مين اوجد زيد عمر ومن اوجد عمر لا خلينا اخر واحد ثالث مثلا خليل مين اوجد خليل اذا قلنا نفس زيت الاول بتصير مشكلة هذا بصير دور أيضا فالدور إما أن يكون بمرتبة واحدة أو بأكثر وكل صور الدور مستحيلة ومن ضمن صور الدور وهما, وهما ما يخلق عليه تحطير الحاصل أو اتحارة الترجيح بين مرجحين هو أن يوجد الممكن نفسه أن يوجد الممكن نفسه هذا أيضا صورة من صور الدور المحالة لأن الشيء الذي لا يترجح طرفاه يستحيل أن يكون هو سببا في إيجاب نفسه. ولو كان ثبراً في ذات نفسه لازم فرض نفسه موجوداً قبل وجود نفسه وهذا هو السحيب نعم سيد شخص بقولك أوجد عمر آه. وعمر أوجد خليل الآن أعني نستطيع قول إنه خليل إذا قلنا إنه خليل مين اللي أوجد خليل نعم إذا قلنا مين اللي الآن نستطيع نقول مين أوجد مين, خليل أوجد خليل خليل. مين أوجد خليل نعم من أوجد خليل ها العكس، مكالمة يعني، ما مرة أنت جايبتك طب طافتك لا لا. علينا، <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لأن فضل التسلسل ترتيب أمور غير متناهية ودخولها في الوجود يقتضي أنها متناهية، لأن كل ما دخلت في الوجود فهو متناهٍ. فيلزم على القول بالتسلسل جمعا بين النقيبين والجمع بين النقيبين محال فإذا بطل الدور والتسلسل بطل حدوث الإله، وإذا بطل الحدوث وجد القدم، وهو المطلوب. جميل جدا. بطل حدوث الإله إذا وجد القدم الإله. بطل حدوث الإله إذا وجد القدم الإله. القدمه الإله لأن أوكايم كل ما أوجد العالم حادث وحادث وحادث حادث، إذن يستحيل أن يوجد أي شيء من هذه الحوادث. الاتحالة، اعتماد، فلتر كل أفرادها حوادث. فكل الأفراد السلطة هذه مفتاة إلى ما هو غير حادث. فلو فرضنا كل السلطة حوادث استحال وجود هذه السلطة. واضح الكلام؟ فمن يمن من يقول مثل هذا الكلام هذا كلام مستحيل هذا يسمونه التسلسل في العقل. هذا يسموه صورة, صورة التسلسل في العقل يعني أو في الأسباب يعني بمعنى إنه كل شيء يعتمد على سبب، والسبب معتمد على سبب آخر، والسبب معتمد على سبب آخر قبل وهاكذا هذا التصلب في العلا، والتصلب في العلل مستحيل. بعض الناس يشبكونه، في هناك نوع آخر من التصلب، نوع آخر من التصلب يسمونه التصلب في الآثار، يسمونه التصلب في الآثار. لما لاحظ أن التصلب في العلل مستحيل في البداية، يعني حقيقة أي واحد. يتطور التفصيل في العلل بصورة التي صورناها إنه كل شيء يعتمد على شيء قبله، كلهم حادث، وهكذا إلى سلسلة لا نهاية لها. مجرد تطور هذا المفهوم نقطع استحالته، نقطع استحالته. فهو في هناك بعض النعم قارولا نحن نقول بجواز التفصيل في إيش؟ مش في العلل في الآثار بمعنى أنه ما من مخلوق إلا وقَط له مخلوق، وهكذا لا إلى وجود بداية من المخلوقة. في هذه المسألة لا إلى بداية لوجود المخلوقات لا وجود لا وجود لبداية للمخلوقات كل مخلوق قبل مخلوق كل مخلوق قبل مخلوق وهكذا طبعا نحن الدليل الذي ذكرناه في الدرس الماضي على التفسل يبطل التفسل لجميع صوره سواء كانت تفسل في المعلوله أو تفسل في الحوادث سواء كانت هي على الأنفوسها أو كانت فيها معلومات لغيرها، فالدليل دليل التضييق يبطل التسلسل بجميع صوره، يعني يبطل التسلسل في المعلومة والتسلسل في الآثار، يبطل التسلسل في المعلومة والتسلسل في إيش؟ في الآخر. فهذه صورة أيضا من صور التسلسل أيضا باطلة بنفس دليل التسلسل، ولكن الذي قال بها، طبعا هو ابن تيمية قال بها. ظن أنه يخرج عن المحال الذي يلزمه والفساد الذي يلزمه في دليل التطبيق ولكن الحقيقة أن دليل التطبيق دليل قهيش وفعلا يطحه تقريره على جميع صور التسلطل سواء كانت, كانت هذه السلطلة متألفة من علل ومعلولات أو كانت متألفة من مجرد حول لا علاقة بينه وإن كانت هي مع او أو مسببات لمسبب آخر، لأنه نفس نفس صورة التسلسل فيها واضحة هنا وهناك. لأنه في دليل التسلسل نحن لم نضع شرطا لجواز تطبيقه لجواز تطبيق أن تكون العلاقات بين حلقات السلسلة هي علاقة علية ومعلومية. هذا الشرط لم نشترطه، بل أجرينا هذا الدليل من دون اشتراح أي شرط. مجرد تطور شيء قبل شيء قبل شيء قبل شيء وهكذا لا إلى بداية هذه الصورة مستحيلة بدليل التصلب. سواء كانت العلاقات علية ومعلولية أو كانت مجرد آثار، فوهذا طبعا الكلام الذي نقوله الآن ان التصلب في الآثار يعني نحن نتكلم عن التصلب في الآثار في الإسلام. هذه الصورة مستحيلة، وهذا الكلام الذي نقوله موافق لما جاءت به الشريعة، لان الشرائع الشريعة الإسلامية. جاءت تقرر أن الله سبحانه وتعالى هناك خلق أول مخلوق يعني يوجد هناك لمخلوقات الله أول وقررت بنصوص جلية ذكرناها أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء مع وكان ولم يكن شيء غير وكان قبل كل شيء فهذا في هذه النبوء تظهر التقلّر الرينيعي صوره وأشكاله إذا لو جاء واحد وقال هذا باطل قول في الاثار بنحكي له ايضا باطل بدليل التفلسف وباطل بدليل السريعه وباطل بدليل العقل وانت باطل وقولك ايش باطل صحيح ودليل ايه ودليل هو الأول ولا لا بدليل هو الاول ولا يعني في أدلة كثيرة تبطل هذا الكلام وأول ما خلق الله العرف أو خلق اول ما خلق الله اللوح او القلم يعني هذا فيها يعني فيها الاحاديث هذه جلال على أنه للمخلوقات أول فكيف يقال أنه ليس للمخلوقات اول فقط فعلى أرادنا أن نذكرها للتنبي액 مناحظا الفرق بين الوجود الجائز والوجود الواجب أن الوجود الجائز هو الذي سبقه العدم ويمكن لحوق العدم له وأما الوجود الواجب فهو الذي لا يسبقه العدم ولا يمكن لحوق العدم له طبعا قوله أن الوجود, قوله أن الوجود الجائز هو الذي سبقه العدم هذا كافي في تعريض الجائز فقوله والذي ويمكن لحوك العدم به زيادة بيان، يعني ليست شرطا ليست شرطا للجائز ولكنها لازم ضرورة مجرد أن يكون الشئ طبقه العدم يلزم ضرورة أن يكون يجوز أن يلحقه العدم وعرفت لو لواج الجائز لأنه ما طبقه العدم انتهى لأنه أي واحد يفهم أنه ما طبقه العدم فقد جاز عليه الأمران ما هم الأمران؟ وجود اللاحق وعدمه الثابق إذن هو ممكن وكل شيء ممكن لا يجب دوامه يمكن فرضه إيش؟ عدمه واضح إن شاء الله؟ نعم برهان وجود البقاء والبقاء عبارة عن نفل عدم اللاحق للوجود فلو أمكن أن يطرق عليه العدم لنستفى عنه القدم والقدم قد وجب له بالقراء لماذا؟, لماذا لو أمكن لحظ هذه عبارة هي قراع في الحقيقة. كل ما كان قديم يستحيل أن يكون حياً. كل ما كان قديما يستحيل أن يكون إيش؟ يستحيل أن يجوز عليه العدم. كل ما جذع عليه العدم يستحيل أن يكون إيش قديما ليش؟ نعم. لأن من صنع العدم الله. لا بلا شك. لأن مجرد أن يقبل العدم اللاحق معنى إن مزاته اتفقت مرة بالوجود مرة بالعدم تحقق عليها مفهوم الإمكان. انتهى الكلام. خلاص. إذا مستحيل أن يطال أنها قديمة. لأن كل ممكن يستحيل أن يكون قديما ليش؟ لماذا أن كل ممكن يستحيل أن يكون قديما ليش؟ لأنه هل إذا... نعم؟ وبرت الله فيك لأنه يستحيل أن يكون إذا فرضناه موجود أن يوجد بدابة، أن يوجد لأجل ذاته، فيجب أن يكون موجودا بإيجاد غيره، وكل ما هو موجود بإيجاد غيره يجب أن يفقه على نفسه، يعني يستحيل أن يكون فرضا. وضحكت القواعد كلها تترتب على بعض، يعني مجرد أن الواحد أدرك بعض القواعد عقله مجرد أن انتشف عنده بعض المعاني فقط يعني يستطيع أن يضمج جميع القواعد دفعة واحدة. بس مجرد يطير المسألة تركيز ونوع من الاستحضار فقط لا يحتاج أكثر من ذلك لذلك إحنا يعني أنا جربت وكل من درس العلم التوحيد جرب أنه بقواعد قليلة جدا إذا ثبتت في نفس الإنسان وثبتت في عقل الإنسان لا يحتاج لأي شيء بعد ذلك يعني إذا طرحت أمامه أعوض مسألة كانوا يحلها لأنه هذه أمور قطلية وأمور كلية تثبت في نفس الإنسان و ولهذا هي قوية هي أصول علم التوحيد واضح كيف المثل أصول يعني كل الكروء معزول يتم حل والقدم قد وجب له بالبرهان القاطع لأن وجوده حين ذات يصرف جائزا والجائز لا يكون ب أي برهان قاطع وجب له القزم ما هو البرهان ال... ما هو البرهان القاطع الذي صار إليه هنا مسق والقِدم وقد وثّر له بالبرهان القاطع أي برهان؟ أنا أي برهان دكتور؟ نعم. اللي هو برهان الحدوث وبرهان القدم اللي ذكرناه قبل قليل أيضاً. اللي هو يسل اللي هو نبني على نقي الدورات تخلص. واضح كيف نقوله؟ نفس البرهان. أثبتنا أثبتنا برهان لأن صلاط مسلم هذا البرهان نبني عليه. مش نبني ثالث. كما لما أثبتنا حدوث العالم بنينا عليها. بس أخذناه أصلاً. ثم قلنا محدث العالم يجب أن يكون قادراً موجوداً لأنه لو لم يكن موجوداً فكيف يوجد العالم؟ إذاً محدود العالم أصل وجود المحدث أصل قدرة المحدث أصل فلا يجوز أنه عندما نناقش مسائل أخرى نعيد نثبت هذه المثبتات مرة أخرى ولا بصيد يعني كلام ما فيه له معنى أن كل مسألة تثبتها بدليل جديد خلط ثبثت ثبثت تكتبني عليها وهذا حكيت المسألة إن شاء الله نعم لأن وجوده حين ذاك يصبح جائزا والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا مسبوقا بالعدم فإذا بطل نفي القدم بطل إمكان لحوق العدم وإذا بطل إمكان لحوق العدم وجب أن الإله باق وهو المطلوب ملاحظة وهي عبارة عن قاعدة, عن قاعدة جليلا وهي كل ما ثبت قد قدمه استحال عدمه ولا قديمه إلا الله تعالى كل ما ثبت قدمه استحال عدمه هذه قاعدة كما قلنا كل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم كل ما جاز عليه العدم استحال عليه إيش القدم. كل ما جاز كل ما ثبت قدمه استحال عدمه وكل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم سنتين طبعا مربوطات في بعض طيب واحد ممكن يمكن أن يظن لما نقول كل ما جاز كل ما ثبت قدمه استحال عدمه ممكن يتطور في ذهنه أن هناك أشياء كثيرة قديمة صح لما لما كل كله لأن الكل هذا تصير إلى مجموع أشياء لذلك قال ولا قديم إلا الله ما يتطور أنه في أشياء كثيرة قديمة لا بس هي كقاعدة صحيحة كل ما ثبت قدمه اتحال عدمه ولكن لم يثبت قدم إلا الله لم يثبت قدم إلا الله فلا قديمة إلا الله برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث. هذا برهينة. دليل. بعدين دليلها اللي ذكرناه. نفس, نفس, نفس الدليل. في أدلة كثيرة. هو هو دليل دليل الجائز الجاء المثلق على ما. ما هي التحليلات هذه هي عبارة عن أدلة. دليل التصلص دليل. إسمعنا الكلام هو البقاء هو يعني كون الذات موجودة لذاتها لعين الذات. هذا هو الكلام اللي هو عدم الاحتياج. واسكتي المسألة. الحضور هو الاحتياج هو في حقيقه معنى الحضور هو الاحتياج الى محدث فاذا كانت الذات ليست موجودة منذ الازل فاذا عدمها سبق وجودها اذا هي محتاجة لمن يوجدها لماذا نقول محتاجة لمن يوجدها لان لا كل منطقه هذا الضليل يعني هي الادمه العقلية يعني يعني قد يتطور الانسان انه يعني الذي لا يتمعن فيها هو في حيث يتوني الدليل وفي حيث الحقيقة هو بدهي يعني إحنا فقط كل هذه الأمور عبارة عن تنبيهات للعقل يعني عبارة فقط إحنا بنكرر معاني معينة حتى تثبت في النفس إنه القديم يستحيل أن يكون حادثا القديم الذي يستحيل أن يكون حادثا ما هو يستحيل أن يكون معدوما أيضا يستحيل أن يعدم ولكن نحن ننظر العقل إنه ما كان قديما يستحيل أن ينعدم لماذا يستحيل عدم؟ لأنه لو انعدم لطار حادثا ولكن لو, ممكن ولكن لو كان ممكنا لبطل أن يكون قديما ولكن نحن فرضناه قديما إذن هو ليس ممكن هي فقط تنبيهات العقل ولحكي المسألة، لذلك العلماء يقولون البراهين تعتمد في النهاية في مقدماتها الأولى على إيش؟ على بدهية فنحن نرجع البراهين الكلية على المقاطب الكلية إلى مقدمات البدهية ولذلك نحن ندور في علم التوحيد على مقدمات معدودة لو تلاحظوا الآن إحنا تقريبا نحن احنا نتكلم في معاني محدودة فقط لكن نقيم عليها أصول التوحيد اللي هي الامكان, معنى الإمكان معنى الغنى اللي هو الوجوب الوجوب بالذات معنى القدم فيش يستلزم معنى القدم ايش معنى الحدود وهكذا فهذا المعاني اللي احنا نتكلم فيها ونقيم عليها سائر علم التوحيد واضح من شاء الله فهذا هو السبيب في أذلة طبعا العلماء ذكروا أذلة ولكن المناقب للذكر هنا هو هذا القدر قرهان وجود مخالفته تعالى للحوادث والحوادث هي الموجودة بعد العدم أجراء كانت أو أعراضا أو غيرهما, إن أو, غيرهما. أو غيرهما إن قدر أن في العالم ما ليس بجدم ولا عرض كالمجردات نعم. هذا على قول من؟ الفلاسفة على طول الثلاثة الذين يقولون إن هناك أمور موجودة وليست أجراما <تصفيق> اللي هي العقول و... بعض العلماء حقيقة المسلمين أيضا بعض العلماء الإسلام قالوا إن هناك بعض الموجودات ليست, أج... ليست أجرام ليست مثل إيه الملائكة مثل نفس الروح الروح الإنتام بعض العلماء قالوا هي ليست جسما أصلا هي عبارة عن أمر مجرد عن الجسمية ولكنها مدبرة للبدن يعني هي علاقتها مع البدن هي علاقة في علاقة تدبير فقط لذلك الروح تبقى والروح بعد فناه الجسد وانحلاله تبقى, تبقى في عالم البرزخ وإلى آخره فهي عبارة عن موجود غير جسماني بعض العلماء قالوا كذلك وبعضهم قال لا بل هي جسمانية ولكنها جسم لطيف جسم لطيف يتخلل هذا الجسم الكثير اللي هو مشاهد في حواكنا وهو الروح أيضا لسنا ولكنها لطيفة يعني في خلاف العلماء هذا أشرنا إليه تشارك الدور أمعد بلا شك بلا شك هذا كلام كلام وهذا اللي قفضنا نحن نهتم شوف كيف يعني هذا اللي احنا قفضنا نحن نهتم في علم التوحيد بالتفصيل في هذه المسائل مع أنها مدنية مجرد أن الواحد يفهم أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود قطعا يستحيل حدوثه وقطعا يستحيل منعدامه طب لماذا نقول بعد إثبات وجوب الوجود نقول هو قديم وهو لا وهو طافي وهو غير محتاج زيادة في البيان زيادة البيان مع أنه مجرد إثبات وجوب الوجود كافي في الحقيقة ولكن لكن المقام مقام علم توحيد وهذا يجب فيه البيان حتى لا يطرق على ذهن الإنسان أي إشكالية لأن الواحد لما يطرق وجود الوجود ممكن واحد يحكي بطمه في واجب وجود غيره لا إحنا فصلنا قلنا لا واجب للوجود إلا الله سبحانه وتعالى لا قديم إلا الله حتى لأي فكرة أو أي يعني أي إشكالية تطرق في ذهن الإنسان يكون عنده جوابها وهذا كلام تديم نعم والله مخالف لكل ذلك فكل ما سواه حادث كما في الحديث كان الله ولا شيء معه فالله لو شابه بعضا من الحوادث لكان حادثا أي موجودا بعد العدم طب ما وجه دلالة في الحديث على أن كل ما سواه الحدث إحنا قلنا والله مخالف لكل ذلك فكل ما سواه حادث كما في الحديث يعني نحن احتجزنا بالحديث على قولنا أن كل ما سواه حادث كيف وجه الدلالة؟ نعم طيب. الوجود. لا كان الله ولا شيء معه ولا ولا سيما كل شيء غير غير الله تعالى من الموجودات مر عليه حال كان عظما وهو معنى الحدود وهو معنى كله هذا واضح الدلالة يعني إذا واحد قال لك ما الدليل النقلي ما الدليل من الكتاب والسنة على ذلك في أدلة كثيرة ولكن يجب أن توزيعها توزيها لاستجلال بهذا الحديث لأن من الناس يعرفون هذا الحديث ولا يعرفون الزرارة نعم الله لو شافها بعضا من الحوادث لكان حادثا أي موجودا بعد العدم لوجوب استواء المثلين في كل ما يجب وما يستخيل وما يجوز لأن الحوادث وجب لها الحدود واستحال عليها الكدم وجاز لها الوجود والعدم هل يقال ان الحوادث جاز عليها الحدود جاز عليها الحوادث الموجودة الان الحدود جائز ام واجب لها الحدود حكم واجب لها لان لو قلنا جائز معناه انه ممكن تكون قديمة وممكن تكون حادثة ولكن الحطر كانت حابقة بالطبع ما هن برضو بالنسبة يعني كل هذا لأنه معظم الإشكالات يا أستاذين معظم الإشكالات اللي في العقيدة هي في هي عبارة عن مغالطات وإلا في العقل, في العقل الصحيح اللي يفكر بعقل صحيح إذا أدرك من يعني جهة الإشكال يعني حل عنه المشكلة حلت عندو خلاص معظم ال الإشكالات عند المخالفين هي عبارة عن نوع من الوهم نوع من التلفيزات بقض أو بدون قط بغض النظر ولكن هي عبارة عن نوع من الخربطة يبدو عندهم خربطة فكرية فإحنا بنتقف على المباني الكلية الأصول الكلية التي يجب على الإنسان أنه دائما يكون تتحضرها حتى إذا واجد إنسانا عنده طريق التفكير غلط أن يستطيع دلالته والبيان له لأنه إحنا وظيفتنا إيه؟ إنك كما أنت تعلمت إنك بين للناس وتعلم مثل إنك تروح تستاذله ولا تضربه ولا تضربه على لا تحكي له تعال غيما أنت فعالة الهم طلعت حوالي ست شهور وتتأمل في المعاني شوي شوي شوي شوي بدك تصبور على غيره بهذا المهو فاح الكلام ولا لا وإلا بتكون أنت في عندك أنانية ولا لا يا سلام يا سلام تبع أنانية 100% <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم فلو ما صار الحوادث لوجب عليه خلوص كما يجب لها وحدوث الله محال عقلاً لما تقدم من بيان وجوب إدمه تعالى وبقائه في برهان الكلم والبقاء نعم. ودليل آخر أن نقول لو مات الله شيئا من الحوادث لزم حدوثه لأجل مماثلته ولزم قدمه لأجل ألوهيته وكون الشيء الواحد قديما حادثاً محال للجمع بين النقيضة لاحظ كيف الدليل دليل آخر أن نقول لو مات الله شيئا من الحوادث لزم حدوثه ليس لزم حدوثه لأجل المشافهة إلى الحوادث والذي ما قدمه لأنه إله أصلاً فكيف يكون الواحد قديماً حادثاً شوف تيه مستحي فإما أن لا يكون إلهاً أو لا يكون حادثاً أثبتنا لأنه إله إذن بطل أن يكون حادث فإذا قال إنسان مثلاً مثل المسيحيين أنه والله في المسيحي فإن مريم هو في الحقيقة إله وهم يقولون أنه مولود إذن مولود إذن فيه لبداية كيف تقولون أنه إله له بداية كيف تقولوا إنه إله وهو حادث؟ إن أن لا يكون إلها أو يكون قديمة أما الزمع بين هذين الأمرين تناقض تناقض فهو عندهم طبعا لا يشكل في التناقض ما في مشكلة لأنه هو أطلا يعني يقولون عنه زوهر الإيمان عندهم هو الإيمان بالتناقضات يعني هذا هو عندهم التفليم نحن زوهر الإيمان عندنا اللي هو الإيمان بالغيب الذي لا يناقض العقل ولكن لا يستطيع العقل أن يذكى حقيقة شوف إيش المسألة؟ مش إنه يناقض العقل في فرق بين أن يكون الغيب مناقضا للعقل وبين أنك أن العقل لا يستطيع إدراك حقيقة الغيب الإيمان بالغيب عندنا هو الإيمان بغيب لا يحيط العقل به ولكن يخضع له شوف يصدق بوجوده هذا هو الإيمان بالغيب أما عند النصارى والمسيحيين الإيمان, الإيمان هو أصلا ده الإيمان عندهم مبني على هذا التلوث اللي هو يحتوي على تناقض لما إذا رأيت حل هذا التناقض خلك أصلاً دور الإيمان أن تسلم بهذا التناقض شوف كيف المسألة هو هذا الإيمان عندك التسليم لذلك دائماً بيتكلموا إيش بالمحبة صح بيتكلموا بالمحبة عادةً بالمحبة ليس حتى يحكي لك إحنا مش ما نتكلم بالعقل والعقليات ولاس إحنا بنحكي عن الحب والسلام والأمن وكذا وهم أكثر الناس إجراماً في الحقيقة شوف كيف أكثر الناس إجراماً في هذا العالم هم هؤلاء اللي بيتكلموا بهذا بهذا بهذا البذير بهذا الوجه يعني ولكن احنا عندنا تنظر وسير وتفكروا ويتفكرون في خلق سماء و الأرض هذا هو جوهر الإيمان عندنا ورحت المسألة ولا يجوز للإنسان أن يخضع نفسه لما هو مناقض لما أوضعه الله سبحانه وتعالى فيه وأمره بالتباعه والإبعاد لحكمه وهو إيش النظر الصحيح والعقل الثمين وتحتى المسألة ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف يحرم عليك أن تقف إذ يعني تقف تتبع أثر تقف يعني تقتفي تقتفي تقف يعني تتبع أثر لا يجوز لك مثل إنه يجوز لك أحياناً ولا يجوز لك أحياناً ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والقارة كل هؤلاء كان عنهم ذورة إذا أردت أن تقتفي شيء فاسأل السمع والبصر والفؤاد ما تسأل لا ولا مرائي ولا أحلام ولا رؤى ولا محبة ولا كراهية سمع وبسط وقواب يعني العقل واضح إن شاء الله كيف؟ ويحرم اقتفاء مات وذلك يحرم مش إنه يجوز يحرم نعم برهان وجود قيام الله لنفسه والقيام بالنفس معناه الغنى عن المحل والمخصص بالذات فالقيام بالنفس والاستغناء بدذات عن المحل والمخصص فالقيام بالنفس إذا مركب من جزئين يعني إيه معنى الكلام هذا معنى القيام بالنفس معنى الغنى بالذات عن المحل والمخصص يعني كون الذات غنية مستغنية غير مفتقرة غير محتاجة لا إلى محل كاحتياج الصف كاحتياج إلى موقوفها وكاحتياج العرض إلى معروضه يعني الجوهر ولا مخصصا كاحتياج الجوهر نفسه إلى موجد لا هي الذات محتاجة بهذا النمط الأول ولا بهذا المعنى الثاني فذات الله سبحانه وتعالى غنية عن هذين النوعين على الاحتياج معك. فالقيام بالنفس إلى المركب من جزئين الاستجناء عن المحل والاستجناء عن المخصص فأما برهان الجزء الأول فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل أي ذات يحل فيها كما تحل الصفة في الموصوف لكان صفة والصفة معنى من المعاني فلا يحتاج إلى محل إلا الصفات والذات لا تحتاج إلا والذات لا تحتاج إلى ذات تقوم بها لأن الذات لو قبلت أن تقوم بذات أخرى لزم أن الذات الأخرى تقوم بذات فيلزم التسلسل لأن القبول وصف نفسي لكل ذات. هذا لا لا لا طبعاً الكلام لو كانت الذات صفة يعني نحن أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى هل الله سبحانه وتعالى صفة هل هو معنى من المعاني يخل هل هو يعني روح تارية العالم أم هي القوانين كما يقول أينستان تعرفوا أينستان يشبهني أينستان يا يا كرام يقول إن الإله الإله الخالق هو حقيقة في القوانين التي تربط بين هذا الكون لا يوجد إله في الحقيقة أينستان هو في الحقيقة عبارة عن إنسان متبع لفلسفة في نوزا الكلام في نظرة فيلسوف يهودي كان يقول بوحدة الوجود المادي، وحدة الوجود الشخصي، يعني أن هذا العالم هو حقيقة الإله. آينشتاين كان متبعا لهذه الفكرة، وكان يقول حقيقة الإله هي القوانين الثرية في هذا العالم، لذلك كان يبحث عن القانون الكل الواحد، لأن هذا القانون الكل الواحد هو حقيقة الإله عنده. وهو ركت لأنه مات أينستايل وهو يبحث عن نظرية واحد أتربط بين النظرية النتبية العامة والنظرية النتبية الخاصة القانون الكلي اللي بتموه unit theorem أو unit law of universe شيء. اللي هو القانون الـ الـ الـ الوحيد للعالم واضح إيش المسألة كانت طبعا لا يدفع عليكم أن الطنوذة أقلا يهودي وكان من المنشقين على اليهودية الجرافيكية بتموها ويعتبرون من اليهود من الكفار لأنه آمن بوحدة الوجود المادية اليهود طبعا لا يؤمن بواحدة وجود اليهود اللي موجودين يعني معظمهم ما بعرف تفاصيل خيالتهم لان عندهم إله مسطح ومجسم وغير ذلك ولكن هو نفى هذا ذلك العقيدة وقال إنه لا إله إلا هذا العالم هذا السينودا فعكرلوه هرتف يعني هرتف كفر. كفر يعني تجديد, تجديد. شيء فهانشتاين كان من الناس الذين اتبعوا خلفه السينودا هذا اللي أنا أتوقع أقوله حتى أينستاني يقولي واضحي كلامك يا فإن شاء الله ففي أمور من هذه الأمور يعني قليل جدا من الناس التي الذين يعرفونها إنه أينستاين شو أينستاين أينستاين لو الواحد يتأم أنا هذا الكلام يعني عرفته بعد أن تعقبت رتائله ومقابلات الصحفية على الإنترنت باللغة الإنجليزية الصحفيين كانوا لما يجهروا أسئلة كانوا يسألوا أول سؤال فيس اللي تؤمن فيه هل تؤمن بالإله بقول أما الإله يعني أحد أجوبته في الإله الذين الذي يؤمن به يعني عامة الناس وهو الإله المتشطط الذي هو عبارة عن صف إذا غضب يعاقب وإذا رأس يتيب هذا تطور الإله طبعا عند اليهود يقول هذا الإله أنا كافر به يقول هل أنت ملحد يقول له أنا لست ملحدا أنا أؤمن بالإله فما هو هذا الإله يقول هو عبارة عن القوارين السارية في الكون ورحية المثل الطالع، هذا هو الضبط، وبعض الناس الذين يعني يكتبون عن أينشتاين يقولوا أينشتاين مؤمن، فالحقيقة هو مؤمن مع ولكن مؤمن بهذا الإله الذي وضحناه لكم، واضح إن شاء الله؟ نعم. إذا لو كان الإله صفة، لو كان الإله صفة، نحتاج إلى محل يقوم به، كما أن هذه القوانين هي عبارة عن معاني تربط بين الأشياء والأجرام، فهي تحتاج للأجرام، فكيف يكون الإله محتاجا إلى غيره؟ فقط ما تحتاجه إلى الموضوع، فيستحيل أن يكون الإله صفة، ولو كان الإله ذاتا قائمة ذات أخرى، فيلزم أن تكون الذات الأخرى يلزم أن تقوم ذات أخرى، تحولها، والذات اللي قبلها تقوم ذات قبلها فيلزم التسلسل والتسلسل مستحيل، فضلا عن أن الذات لا يمكن أن تقوم ذات، الذات لا لا تقوم بإيش يعني تقوم تحول فيها، الاتحاد والحلول مستحيلان. الحل والحلول والاتحاد مستحيلا. من الأمور المستحيلة عقلا. ممكن يجي واحد اتحالا. فنحن في المركبات الكينوية بيصير في هناك اتحاد وحلول. في في الحقيقة الاتحاد اسمعنا الاتحاد أن يصبح شيئين شيئا واحدا. في المركبات الكينوية هل يصبح الشيئان شيئا واحدا أم يصبحان شيئا جديدا فيه خصائص من كل من الشئين. بعدين هيب في الحقيقة الطور الثانية. في الجزئيات المادية لما تركب مثلا o مثلا الماء ال H هذا اللي هو الهيدروجين في الماء لما يتركبوا مع بعض مش قبل فيه هنا ذرة اكتجين وذرتين هيدروجين ولا بنعد من فقط يتطبقان مع بعضهما برابطة معينة يتشكلان تشكيلا جديدا إذا هما يتشكل باختلاف الوضع واختلاف في النفذ الحقيقية أما اتحاد حقيقي لا يوجد وحلول حقيقي لا يوجد فلا يوجه بسيء يحل بشيء يعني جسم يحل داخل الجسم مستحيل هذا هذا العقل يستحيل يستحيل هذا الأمر واضح كت مسألة والكربونات الشائعة <تصفيق> والقحم والخشب وغير ذلك كله كربون أنت بعمر طبعا لأنه موضوع يعني لأنه الكربون أكبر من مركبات اللفون طبعا صحيح تيجي على الأقل بعيد ما أقصد والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية لأن الصفة لو قدرت أن تقوم بها صفة لكانت صفتها كذلك فيلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية له في الوجود ما. وطبعا دخول ما لا نهاية له في الوجود مستحيل ليش؟ مستحيل يودي إلى الفراغ فراغ إيش؟ عدم. فراغ الآن الكلمة اللي حكاها جمال قبل قليل فراغ قدرة الله عن إيجاد موجود آخر واضح كيف المسألة؟ ليس يستحيل أن يوجد ما لا نهاية له لأنه لو وجد ما لا نهاية له فإذن يستحيل أن يوجد الله تعالى شيئا آخر بعد ذلك يفرض تفرض قدرة الله عن قدرة القدرة الخلق يعني هو أوجد كل شيء إذن لا يوجد شيء يزيدهم عليه إذن بعد ذلك لا يخلق شيئا ورحكي في المسألة إذن لو فرضنا وجود ما لا نهاية له يستلبم عجز الخالق يستجن ذلك إيش؟ عدل الخالق يعني فراد قدرته عن التعلقات لا يوجد هناك شيء تتعلق به قدرته لأنه كل شيء إحنا فرضناه موجود فما الذي يوجده بعد ذلك؟ إذن يستحيل أن يوجد شيء بعد ذلك ولكن كون الله يستحيل أن يوجد شيء هذا مستحيل طبعا في كل حالة قادر على أن يوجد ما يشاء وهذا هو المقصود في قوله تعالى كل يوم هو إيش؟ في سأنه كل يوم هو ايه في صنم ايش يعني في صنم أي في خلق جديد يعني كما ورد عن السلف يبدا يعني يخلق أشياء ويعدم أشياء يرفع ناس ويذل آخرين وهكذا هذا هو التفسير الوارد عن الصحابه عن ثاني بن عبد الله بارك الله فينا يعني في غاي يولد غيرهم مش هو نفسه يتطور بصور جديده في الأول يكون ثرته كذا وفي الحال الثاني يكون ثرته كذا مثل ما يقول أصحاب وحدة الوجود كل يوم هو في شأن بمعنى يبدئ ويعيد يخلق ويعدن يعذ ويدل يرفع ويخفض وهكذا مش لا أنه هو نفسه صاحب الشؤون صاحب المظاهر المتعددة المتكاترة الواردة على نفسه هذا أمر باطل نعم ملاحظة مراحظة مفهوم المعاني والمعنوية أن الصفات تتصف بالصفات النفسية والسلبية بأن يقال علم الله موجود مثلا فهذه صفة النفسية وكذا غير العلم من صفات المعاني فوجود كل صفة منها نفسية لها ويقال في وصف الصفات السلبية قدرة الله قديمة وباطية إلى آخره وكذا يقال في علم الله وغيره من المعاني إلى آخره وإنما وصفت الصفات بالنفسية لأنها لا. هنا هذا المكان يعدلها أرد تعادله في خطأ مطبعي وإنما وصفت الصفات السلبية لأنها عدمية بل. أيوة وإنما وصفت, يعني صفات. صفات وصفت الصفات السلبية يعني الصفات كيف الصفات الصفات المعاني وصفت بالصفات السلبية كيف وصف الصفات المعاني بالصفات السلبية مين يحكي لنا استفاض المعاني العلم العلم القدرة الى افره كيف توصلت استفاد المعاني بالسلبيه بان كل نعم بان نقول عالم يعني ليس بالجد لا بالسلبية ايش هي الصفات السلبية؟ الخمسة بي. اللي هي الخمسه ايش هي خمسه شيخ موفق القدره والكده والبقاي والمثره نعم و... كيف؟ علمه قديم علمه يتصف بأنه قديم علمه يتصف بأنه حادث علمه يتصف بأنه باقي وهكذا بالضبط إلا أنه ليس معلولا بارك الله فيك واضح كيف المسألة فتوصف كل الصفات بكل الصفات المعاني توصف الصفات السلوية نعم نعم نعم هل يمكن أن نعلم روح ذات نعم لذلك <حياتي عني فهمها> <متع> قيامهم ببعض زي ما حكينا إذا كانت كان الروح جسمها هو جسم خفيف لطيف ما معنى جسم لطيف يعني يتخلل في هذا الجسم يعني كما قال الإمام الراضي يتخل يتخلل فيه كما يتخلل الماء في الورد أو يعني كيف يتخلل الماء في ورق الشجر كذلك تتخلل الروح في الجسد لأن الجسد هذا فيه فراغات فإذا كان هذا هذا الروح إذا كانت جثمانية لطيفة فيمكن أن تتخلل في هذا المصرد هذا على قول من يقول بأن الروح جثمانية واضح؟ المتخلط على القول هذا إيش اللي بيسترها متخلل؟ المتخلط؟ ما في إجبار، و... لا هو الله سبحانه وتعالى يخلقها كذلك ما فيه إجبار، هذا هو المقصود بنفس الروح نعم؟ بطبيعتها إذا لا تكون متخللة يعني في النوم؟ لا لا،, لا مش فرض أنه بطبيعتها يجب أن تكون متخللة لا هو هذا خلل الله سبحانه على أراد أن يخلق الأرواح في الأزت. <تصفيق> على بناء على القول الثاني وهو أن الروح مجردة فلا يوجد هناك تخلل في نفس المكان لأنه المجردة لا تحل في نفس مكان الجسد ولكن يكون بينها وبين الجسد علاقة في علاقة التبديل فقط من دون أن تكون هي في مكان ومن دون أن تكون في نفس محل الجسد. والله أعلم. هذه مسألة طبعا يعني العلماء اختلفوا فيها كثيرا ولكن دمهور أهل الصن على أن الروح جثمانية ليست مجردة الأقل منهم من قال بأنها مجردة نعم وإنما وصفت الصفات بالسلبية لأنها عدمية لا وجود لها في الخارج وأما المعاني فإنها وجودية والمعنوية ملازمة لها فيلزم بها التسلسل ولذا فإن الصفات لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية. والله جل وعلا يجب عقلا ونقلا اتصافه بصفات المعاني والمعنوية فليس هو إلى صفة بل هو ذات لا تشمل الصفات إذن هو سبحانه لا يحتاج إلى المحل وهو المطلوب يعني تقول لو كان الله سبحانه وتعالى صفة فكيف قلنا إنه يتصف بصفات ومعنى اتصافه بصفات هو قيام الصفة بذاته فهل تقول الصفة المعنى بصفة معنى لا طبعا مستحيل فإذا الله سبحانه وتعالى هو ذات موجود ليس فقط ليس عبارة عن أمر معنوي لا هو وجود حقيقي. نعم. طيب. وبرهان الجزء الثاني وهو استغناؤه عن المخصص أنه لو احتاج إلى مخصص فا كان حادثة. لأنه لا يحتاج إلى المخصص إلا الحادث وأن يكون حادثا باطل لما تقدم من قيام كليل قاطع على وجوب كذبه تعالى وضحاه. هذا واضح طبعا في إشكال المخصص والفهم والله سبحانه لا لا يوجد شيء مخصص لا. نعم. برهان وجوب الوحدانية لله. طبعا على المخصص. هل هل يجوز أن يقال أن الله سبحانه وتعالى أول ذنب؟ لا طبعا لا يجوز. هل يجوز أن يقال؟ هل يجوز أن يقال إن إن الله سبحانه وتعالى يوجد بعض صفاته؟ يستحيل. صار الله. إيه. بالممكن. الصفات هل هي ممكنة؟ هي الله جدًا. إذن الله سبحانه وتعالى لا يوجد له واضح كيف المسألة؟ خلافا لمن قال من المتصمى إن الله سبحانه وتعالى يوجد لذاته صفات إخي صفات مثل يوجد إرادات متسددة في ذاته يوجد الحركة هو يتحرك وهذه من صفات. الله سبحانه وتعالى متحرك عندهم وهو يوجدها يوجد هذه الحركة يحدثها قائمة بذاته فيتحرك بإرادته وقدرته الله سبحانه وتعالى عندهم متكلم بكلام يخلقه في ذاته وكلامه حرف وخوف وكلام حرف وصوت والحرف والصوت صفة لذاته ليس لأنه قائم بذاته هذا هال الكلام كله غير صحيح فالله سبحانه وتعالى لا مخصص لذاته ولا مخصص لصفاته ولا يقال إن المخصص لا هو غير الله ولا هو عين الله يعني الله سبحانه وتعالى لا يخلق صفاته ولا يخلق ذاته ولا غيره يخلق ذات الله سبحانه وتعالى ولا يخلق صفاته بل صفاته وذاته قديمة واضح كيف المسألة فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق صفاته له معنى أنه هذه الصفات كما قلنا إما أن تكون قديمة أو هذه إيش كنا نقول إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يخلق الثفاته فهذه الثفات التي طرفناها محدقة لم تكن ثم كانت صح هذا معنى الحدود أولا صارت عارضة على على ذاته ثانيا قبل إحداثها هل كان كاملا أم أن بعد إحداثها صار كاملا إذا كان قبل إحداثها كامل وبعد إحداثها لم تؤثر عليه يعني لا يزيله هذا كاملا فكيف يقال إنه هناك صفة لله وليست فيها كمال إذا قيل إنه بعد إحداثها هي أيضا كمال لله فإذن هو لم يكن كاملا قبل إحداثها إذن على كل الأحوال يلزم أمور مستحيلة يستحيل على الواحد أن يقول بها لذلك من هذا الباب العلماء, العلماء أهل السنة قالوا إن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات قديمة لا يتصف بصفات حادثة لا تطرأ عليه صفة من صفاته واضح كتير المسألة نعم. هذا هذا على صفر. المحل هذا الآن اختيارك للمحل إيش معنى اختيارك للمحل؟ هذا المحل هو جزء منك. المحل اللي احنا نتكلم عليه في في حق الله سبحانه وتعالى لما نفرضه كأن يقوم إلى محل يقوم به قيام الصفة بالموضوع هذا المحل اللي احنا نتكلم عليه انت بتحتاج للمحل لانه هذا المحل هو عين ذلك واحتياغك إلى عين يعني ايه معنى انك انت نفسك محل هو كونك محل في احذعته هو صفه امكان وصفه اكتفار ليس لانك محدود ولكن احنا ما نتكلم من هذه الجهة نتكلم من جهة أخرى إنه المحل هو أن يقوم أن يقوم الواجب الوجود بمحل قيام صفته بموضوعها هذا الجهد. فإذا ضم إليه مع ذلك أن نقول إنه أيضا محدود في هذه صفة أخرى. واضحتي في المسألة يعني محدودية الإنسان تثبت له من جهة ما هو قائم بمحل ومن جهة ما هو محدود. من عدة جهات تدل كل جهة منها على افتقاره وحدوثه. نعم. <تصفيق> أما لذلك هو هذا عندنا طبعا آه. أما عندنا أن يقول بأن الله تعالى يتصد بالصلاة يقول بالتصد، فلذلك هو كل من قال بحضور صفات الله يجب أن يقول يجب أن يقول بثواب في بالقلم، أما لو قال في عدم ثواب في بالقلم بيصير عنده إشكالية. إما أن يتقود بحدوث الله أو بصرف عنده تناقض داخلي لذلك ابن تيمية لا يوجد تناقض داخلي عنده قال بحدوث الصفات في ذات الله وبالتسلسل لو قطع التسلسل جي ابن كرام محمد ابن كرام في جبتاني قطع التسلسل قال التسلسل مستحيل ومع ذلك قال بالصفات الحادثة ابن تيمية قال هذا تناقض هو نفسه ابن تيمية رد عليه قال هذا لا يصح. ولم يرد هذا عن الثلاث ما أعرف الثلاث يعني كان يتكلم بالتسلسل على فقط يعني. وهذا كلام في كتبه يعني ح ما نتكلم الآن على إلحادي ميا ولكن هذه هي المسألة enfin الله سبحانه وتعالى يخلق صوتا وحرفا يدل به عباده على ما يريد وهذا الحرف والصوت ليس قائما بذات الله بكل بساطة ما فيها أي إشكال كما أنه خلق ملاكا يأمره أن ينظر إلى السماء الدنيا فينادي بالثلج في الأثير من الليل فيا العباد هذا الصوت يخلق الله سبحانه وتعالى صوتا في اي محل من المحل والناس يعرفون او ما ان هذا الصوت هو دليل على اراده الله سبحانه وتعالى وكلامه بعلم ضروري يخلق الله سبحانه وتعالى فيه. يعني ما بعض الناس يقولوا اذا خلق الله صوتا سبحانه وتعالى في محل معين وسمعناه من محل من رئه فكيف مع ان الحديث اقول لكم يعني نقطه الحبيب يعني ضارب الله فيك، ولا يسمع من محل أصلاً، يعني يسمعه يسمع من قرب كما يسمع من بعد، الصوت الذي يطلقه الله سبحانه وتعالى يسمع من بعد كما يسمع من بعد من من قرب، واضح؟ إذا هو ليس صادراً في محل واحد، إذا هو يطلقه الله سبحانه وتعالى صلحاً ضروريا ابتدائياً بحيث يسمعه الجميع تمعاً واحداً، ولا يكون قائماً بذات الله سبحانه وتعالى، هذا هو المسمى ببعض الأحاديث إنه ينادي بفوضٍ أو بعض الأحاديث ينادون دون بفوضٍ. شوف كي ال ونبه عليها ابن حجر كما. حتى تعلمون حجر على النعمة. كل نص أوه على حتى لولا نعرف معذاره الله. أورع الله تفوز الله الله وتبقى على القواعد السابقة. هذا هو هذا هو الكلام بالضبط. كم رؤية في الجنة تقول إنه نراه بلا جهة يخلقه يخلقه يخلق الرؤية مباشرة في ذلك كما يخلق الرؤية في المنام لم تهم انت بتكون مهمد عيونات ومع ذلك ترى طب كيف ترى يعني بشعاع بمقادرة؟ طبعا الله سبحانه تعالى يخلق الرؤى هذه واضح ان شاء الله الكلام الوحدانية لله التوحيد على أقسام منها التوحيد لله الآن الله الآن هذا الدليل من الأدلة الذي ينبغي أن تفهموها تماماً يعني، لأنه دليل حقيقة لطيف جداً ومفيد. كيف نح كيف نحن تمنى بدليل بدليل الحدوث أيضاً سنفهم بدليل الوحدانية، هو يعني أسهل من وأقصر، ولكنه لطيف جداً، ويفيد الناس يعني يفيد من يفهمه كثيراً في مطالب كثيرة جداً، لذلك يعني أردت أنه تنتبه معنا زيارة انتباه التوحيد على أقسام منها توحيد الألوهية وتوحيد الأسعال وتوحيد الصفات وتوحيد الزبت وتوحيد الألوهية مرجعه إلى أن الله هو الإله وحده طبعا لا يخطئين وهذا التقسيم التقسيم يعني يعني مش حاضر لأنه احنا قلنا توحيد الألوهية ممكن نضيف توحيد ربوبي وتوحيد خالقي وتوحيد رازقي وتوحيد أي يعني كل هذه هي محصورة في الله سبحانه وتعالى ولكن فكرنا الألوهية لأنه أصلاً المقصود من كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله أن القسمة الحقيقية للتوحيد هي توحيد ذات توحيد أتعالي توحيد صفات من, من اختصت بصفات مثل صفات القدرة والعلم وغير ذلك وكان واحداً يجب أن يكون إلها لأنه يستحيل أن يكون متطفاً بالقدرة العامة للتعلم وبالعلم المحيط وبالقبام وببما سوى ذلك من الصفات التي ذكرناها ولا يكون إلها فكل من اصطفر بهذه الصفات يستحيل أن يكون غير إله واضح إن شاء الله نعم أي هو وتوحيد الألوهية مرجعه إلى أن الله هو الإله وحده أي هو التفرد بصوصف الألوهية الذي يرجع كل ممكن يرجع كل ممكن لإحتياجه إليه وتوحيد عايز توحيد الافعال اصلا مش توحيد وتوحيد الافعال معناه بالضبط هو الاولى هو الاله وحده دائما كلمه وحده تيجي ايش على الحال على, على محل الحال هذه العباره طرحوها عندكم هي, الأفعال. هي توحيد, توحيد, <تصفيق> <تصفيق> توحيد الافعال هي مطلوب عندكم توحيد الافعال توحيد وتوحيد الأفعال مرجعه إلى أن الله هو الفاعل وحده وتوحيد الصفات مرجعه إلى أن الله هو الحي وحده وتوحيد الذات مرجعه إلى أن الله هو الموجود على بدي أعني ضيف على حقية بعد السطر وتوحيد الأفعال مرجعه إلى أن الله هو الفاعل وحده اكتبوا عند هذا الموضوع أي أن الله هو الفارق وحدة معنى الفعل هو الفارق وحدة يعني فسرنا معنى الفعل حتى لا يلفت الواحد يقول احنا أيضا نفعل نحن أيضا نفعل فكيف حصرنا الفعل في في الله سبحانه وتعالى فإحنا فسرنا الفعل هنا ب بالقد بالخل هذا هو المقصود بالفعل نعم طب ما ما معنى إنه الله سبحانه وتعالى هو الحي وحدة القمنا نحن أحياء؟ احنا غير في الحي مطلقا مطلقا يعني الحي حياه لا تستمدها غير الله يعني كامله لا تستمدها غيرها لا يستمد هذه الحياه من غيرها يسمى جميعنا اموات نحن أحياء ولكن حياتنا ووجودنا وقدرتنا وعلمنا بقدر الله سبحانه وتعالى والدليل على الوحدانية أن نقول لو لم يكن واحدا في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لزم أن لا يوجد شيء من العالم أجراء من كانت أو أعراضا للزوم عجبه حينئذ. جميل هذا هو تقرير الإجمال إلى الدليل الآن حاصل الدليل كما نحن انتقلنا في إثبات حدوث العالم من دليل إجمالي ثم قصلنا في كل مقدمة ثم رجعنا إلى النتيجة الكلية أيضاً نصير في هذا في هذا المقام جرفة الأطلوب حاصل الدليل أن نقول لو لم يكن الله سبحانه وتعالى واحداً في الذات وفي الصفاة ما الأبعال الذي يلزم؟ يلزم عدم وجود شيء من الموجودات شو العلافة؟ لو كان لو كان الله سبحانه وتعالى لم يكن واحداً يلزم عدم وجود شيء من العالم، ولكن العالم موجود. ما الدليل على أن العالم موجود؟ المشاهدة. المشاهدة. نحن نعلم بالضرورة أن العالم موجود. بما أن العالم موجود، إذن يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك أكثر من إله. إذن يجب وحده الإله. فبالآن المقدمة الأولى لو كان لو كان الإله غير واحد يعني لو كان هناك أكثر من إله لست وجود العالم هل هي مقدمة بينة يعني ظاهرة وبينة؟ يعني أم تحتاج إلى دليل يعني هل ترون في عقلكم إذا الواحد قال لكم هذا تحكولوا مظبوط هذا البينة أم تقولون كيف؟, كيف بلا شك تحتاج إلى دليل صح؟ بلا شك أنها تحتاج إلى دليل هذا المقدمة الأولى أما المقدمة الثانية وهي أنه موجودة إنه العالم موجود برك الله فيك إحنا قلنا لو كان هناك أكثر من إله للصحاحلة وجود العالم ولكن المقد الاستدلال هذا لكن العالم موجود بال بالمشاهدة هذه بينه وجود العالم بالمشاهدة بين لا يعني دليل ومعه يعني دليل وجود العالم هو المشاهدة وهذا بين لا حاجة للاستدلال عليه لو ثبتت المقدمة الأولى إحنا بنقول خلاصة في الاستدلال لو ثبتت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ألا تنتج النتيجة لو ثبتت المقدمة الأولى يعني؟ لو ثبت أن هناك ثلاثما بين تعدد الآلهة وبين عدم وجود العالم هلا يثبت من ذلك استحالة تعدد الآلهة؟ في شك الآن إذا ما هو البحث في المقدمة الأولى صح؟ مدار الكلام هو البحث هو توضيح كيفية الثلاثم بين كثرة الآلهة تعدد الآلهة وبين استحالة وجود العالم ورد هذا الدليل العلماء اتطنبطوا هذا الدليل من آية في القرآن اي شيء هذا الآية في القرآن مين من قرأنا يا هم نعم القرآن ذكر دليل التوحيد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفت ذاقات لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض آلهة يعني غير الله يعني أكثر من إله لفسادها هذا هو هذه المقدمة الأولى التي اتكلم عليها العلماء هي في الحقيقة معنى الآية لو كان في هنا آلهة إلا الله لفسادها الآن هذه المقدمة التي قلنا إنها غير بينا أيضا القرآن ذكرها ولكن العلماء أيضا عندما فسروا القرآن بينوا ما وجه الالزام ما ما وجه التلازم بين التعدد وبين الفساد يعني ما وجه لكم هذا شوف القرآن ينبه إلى أدلة أدلة عقلية العلماء نفس هذه الآية اتخذوها مقدمة ولكنها مقدمة عقلية أيضا فأثبتوها بأدلة عقلية نعم الآن نحن إلى أنتوفى نركز أكاثا على بيان المقدمة الأولى بيان المقدمة الأولى الفساد في المذكور في الآية يصدق على معنيين. المعنى الأول من الفساد هو عدم الوجود أطلاً والثانية اختلال النظام كلاهما يسمى فساداً الفساد معنى البطلان، والبطلان معناه الانعدام أو الإختلال بالمعنى اللذين ذكرناهما فإما أن يحمل معنى الفساد في الآية على اختلال النظام أو يحمل الفساد على عدم الوجود أطلاً لذلك العلماء استمثوا من كل احتمال من هذين الاحتمالين دليلا هو جيء في المسألة العلماء استمثوا من كل احتمال من هذين الاحتمالين لاحظ دقة ونظر العلماء في القرآن استمثوا من كل احتمال من هذين الاحتمالين دليلا قائما بنفسه على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وسموا الاول دليلا ظرهانيا والدليل الثاني دليلا إثناعيا واضح كيف المسألة صارت فصارت الآية بليلا وليس دليلا واحدا صارت الآية دالة يعني تنبئنا عن دليلين في الحقيقة وليس دليلا واحدا لاحظت تبقى في نظر العلماء كيف فتروا القرآن هذا معنى التفسير هو ذكر جميع الوضوه المفتملة جميع الوضوه المحتملة لغة للنصب القرآني ثم البناء عليها واضح ان شاء الله كيف الكلام الآن هذا الدليل الذي صاغ الإمام السنوتي واعتمد عليه هو دليل من الدليلين يعني أحد الدليلين ولم يذكر الدليلين معا بل هو اكتفى بالدليل الذي تموه دليلا برهاريا أما الدليل الإقناعي فلم يذكره هنا لم يذكره هنا لأنه يحتاج إلى مقدمات أكثر يحتاج إلى مقدمات أكثر هذا الدليل الذي ذكره فإن هو مستمطة من القرآن وعلى أحد الاحتمالين من معنى الفساد وهو عدم وجود العالم دل واضح إن شاء الله كيف الكلام صار نعم إذن سلينا نقرأ الآن الدليل وضيان الدليل كما يلي لو كان معه مماثل في الألوهية لنجم عجزهما سواء اتفقا أو سواء ان اتفقا. اختلفا أو اقتسما لاحظ هذه مقدمة رقم واحد كريم معنا كويس قوي في البلين حتى انه تطموها وتستحضروها دفعه واحدة في في عقولكم ان شاء الله حتى تنتج يعني النتيجه حتى يعني تعرفوا كيفية الاستدلال اول شيء ايش قال لو كان معهم هماثل في الالوهيه لرزم عزره ايش يعني لرزم عزره يعني في الالهين يعني قال انه لو كان هناك اكثر من الهه لكان كل واحد من هذه هذه الالهه عازبا طب ما هو وجه الثلاثم؟ أيضاً نسأله سؤال أخرى ما هو وجه الثلاثم؟ بين تعدد الآلهة والعدل؟ لاحظ كيف هو الآن وضع معنى سبيل اللي هو العدل لو ثبث عدد الآلهة المتعددة لاستحال وجود العالم، صح؟ لاحظ كيف العلماء اتنبهوا؟ ما العلاقة بين تعدد الآلهة وعدم وجود العالم؟ من من العلاقة المعنى المناسب الذي يربط بين الأمرين المقدمة المخفية هنا هي إنه لو تعدد الآله لو وجد أكثر إله لكان كل إله منهم عاجزا فكيف يكون كل إله منهم عاجز ويكون العالم موجود شوف كيف الآية طرد إلها معنى أنا لو ثبت لو ثبت التلازم كذاً لو ثبت التلازم بين التعدد الآلهة وبين عجز لا للازمة النتيجة وهي التفادي العالمي هل هذا صحيحا؟ إذن العلماء اتنبطوا بالإشارة بالإشارة اتنبطوا بالإشارة من إشارة القرآن إلى التلازم بين التعدد وعدم أو الفساد اتنبطوا أن الرابط ما هي العلة يعني لما سألوا نفسهم قالوا ما هي العلة من التعدد والفتاة يعني إيش الرابط بينهم اللي هو العدل. لو فرضنا إنه إذا تعددت الآلهة لزم عددها فإذن يلزم لزوم مباشر إيش عدم وجود العالم إما من الأول امتناع وجوده أو فتاده بعد فرض وجود الآلهة إذن المقدمة الخفية التي الآن الإمام السهوتي يفعل إثباتها هي التلازم بين التعدد والعدل إذا ثبت الثلاث بين التعدد العرّم، ما الذي يظهر؟ فتاد العالم هل هيك تصير المقدمة واضحة أم ليست واضحة؟ تصير العقل عقلي وعقلكم كله يمشي على نفس النظام. في الأول تسألون ما وجه الدليل؟ لأن لما جبنا معنى زيد يربط بين المقدم والثاني، المقدم والنافي، اللي هي بين التعدد وبين الفتاد، ففعلا حكيتوا إنه لو ثبت العرّم من التعدد لو ثبت العدد عند التعدد لازم الفتح هذا تكون عقلا مقبولا ما في إشكال ونتيجة مم منتجة يعني مقدمات منتجة ودليل قطعي إذا نبر كلامنا الآن سوف نصب على إس على إثبات الثلاث بين التعدد والعدد واضح إن شاء الله نعم قال لو لو كان معه مش أنا بدي أقرأ الكلام الآن لو كان معه مماثل في الألوهية لا نظم عجزهما سواء اتفقا او تفرقوا او تساموا خلينا انا اقرا الدليل كله بعدين نشرحه فكل من هذه الاقسام اما ان يكون اضطراريا او اختياريا كل من هذه الاقسام اما ان يكون اضطراريا او اختياريا فان كان اضطراريا لزم قهرهما وعجزهما فينقل في العالم ونفي العالم محل. وإن اتفقا اختيارا. الآن بنوقف لهذا الموضع الآن لاحظ كيف الإمام السنوتي فصل الكلام بيقول لو كان معه آلهة إحنا بنتصور المثألة أنه هل يمكن أن يوزد العالم في حال تعدد الآلهة؟ بنقول لنفرض تعدد الآلهة ولنفرض أن العالم مولود مش في كل مثألة يتطير إحنا مرادنا إنه هل إذا فرضنا تعدد الآلهة يمكن أن يوزد العالم؟ نحن نحكي فلنفرق تعذر الآلهة ووجود العالم من الذي أوجد العالم في هذه الحالة؟ ما هو العالم لا يوجد وحده بما أن يوجد الاثنين مع بعض أو واحد منهم دون الآخر أو هم يستفقوا لذلك قال لذلك معكزوهما سواء اتفقا أو اختلفا أو اقتسما فيش احتمال غير هذه الاحتمالات كيف يعني اتفقا ممكن الاثنين يقولوا والأول يقول للثاني أنت بتوجد قسم من العالم وأنا بوجد قسم من العالم ممكن يحكوا لا أنا بدي أوجد العالم واحد يحكي أنا بدي اوجد العالم كله الثانية يحكي لا أنا بدي اوجد العالم لا يجب م Canton يتمانع gels عشان يسموا هذا دليل دليل الثمانع من هنا يسمو دليل الثمانع دليل الثمانع علأنه عندهم Ruiter limiting 18 عندما أو إنهم يبتسمون يتفقوا إيش يعني يتفقوا على نمط معين من من يعني قسمت كيف بعض الناس بقسموا بعض البلدان يعني بال بالاختيار يعني أو بالاضطراب يعني وكل واحد باحتفظ إنت إلى هذا الجهة وأنا إلى هذا الجانب الآن يقول سواء اتفقا أو اختلتفا يعني إما أن يتفقا أو يختلفا سواء اتفقا أو اختلتفا أو اقتسما يلزم عددهما إذا اتفقات, إذا اتفقات، ممكن واحد يحكي للثاني خلاص أنا بتترك لك العالم أنت أفلق وأنا ما ليس تخل فيه شيء؟ ترك اتفاق إذا اختلافها، يصر كل واحد أنه هو الذي يوجد العالم وحده من دون شرافة من الآخر إذا اختتمع، زي ما قلنا، يقسم كل واحد العالم يقسم يعني يقسم العالم بينهما فالإيمان الثاني يقول هذه الاحتمالات الثلاثة إما أن تكون الصرارية أو صيارية كل هذه الاحتمالات كل واحد منها إما أن يكون اتفاقهم اضطراريا أو اقتسامهما اضطراريا أو اختلافهما اضطراريا فإذا كان الاضطرار إذا فرضنا أنه اقتثماوك أو الثلاثات أو اتفقا اضطراراً غصباً عنهم يعني يلزم إيش؟ عدوهما لأنه المضطر عاجز إذن قسموها انتثالاتهم ثلاث احتمالات اتفاق اختلاف اختسام مقابلهم الترابط واختيار 2 3 اكن تضيف ست احتمالات يعني اما ان يكون اتفقا اضطرارا واتفق اضطرارا اختلف اضطرارا بعدين اتفقا اختيارا اتتفق اختيارا اختلف اختيارا الان الاختلاف والانقسام والاكتتام والاتفاق الاضطراري دليل على ايش على العاد إذا قسم من الاحتمالات، الإحتمالات مستفاد الاحتمالات يدل على إيه؟ على عجب الآلهة الآن لننظر في القسم الثاني وهو أن يكون الاتفاق والاستثام والاستلام اختياريا ممكن واحد يريده يحتلق ممكن أنه يتفهم يعني لازم يتقاتلوا يعني ممكن يتفهم نقول له تعال ننظر في هذا الاحتمال أيضا نعم العالم <تصفيق> حتى ما كملنا إحنا التدريب. أنا لسه بعد ربط شوي شوي حتى نصل إلى الوجه اللذوم. قال إما أن يكون اقتدارا أو افتراريا. فهو قال إذا كان اضطراريا لزم قهرهما وعدوهما في العالم هذا رحصيل حاصل. فهو ريح نفسه من ثلاث احتمالات. بقي ثلاث احتمالات. هل يوجد احتمال غير هذه الاحتمالات؟ عقلا؟ لا يوجد احتمال إذا انتفق كل هذه الاحتمالات ألا يلزم الدليل صحيح؟ إذا انبقي أمام مثلة احتمالات قال وإن اتفقا اختيارا الآن طارق يتكلم على كل قسم وحده إن اتفقا اختيارا قال فيتعرض لهما زوهر فرد يتعرض لهما جوهر فرد يعني لنفرض أنهم أراد أن يوجد خلط جوهر فرد لاحظ كيف الاحتمال بار فإن أوجلاه معًا لزم انقسام ما لا ينقسم وهو محال. شوفتي إن أوجلاه معا يعني إيه كيف فوجد واحد يرد قسم واحد قسم ولكن فرضناه جوهر فردا. فانقسام ما لا ينقسم محال. وكذلك إذا الفرد هو اللي هو أقل جزء من المادة اللي هو فرضناه إنه أقل جزء من المادة هو من الشرط إنه جوهر فرد. الآن أي فعل من الأفعال هو في الحقيقة واحد. يعني الآن أنا أشرب إلى واحد. خلق العالم نفسه خلق مش فقط الفرد خلق اي جسم من الارسام حتى لو كانت مليون زوهر فرد الخلق ويكون يكون فعلا واحدا إنه انه بالتدريج كيف بالمسألة فاي فعل من, من هالافعال يستحيل انتزامه ولكن هو الان بناء على الزوهر الفرد زيادة في التقريب فقط زيادة في التوضيح وليس انه فقط يثبت البليل بناء على الزوهر الفرد قال لأن نعم. الكلام <تصفيق> هذا معنى استفاض يعني مثل كل مخلوق يكون يعني على يعني لو كل واحد هذا الطريقة خياما. هيك قسم هذا. إنه إنت بأخذ هذا القسم وأنا بخلق هذا هذا قسمه. الاستفاض معناه إنهم يستبقوا على خلق هذا العالم. ما حلوه بالضبط او انه واحد يحكي للثاني انت اثلق انا بديش اثلق يعني كل هذه الصور محتملة وغينة ولكن هنا الكلام على انه اثنين يخلقوا هذا الالاق قال لان الجوهر الفرد لا يقبل الانقتام وان أوجد احدهما عين ما اوزده الاخر لذي ما تحطيل وهو محل الان الاحتمال الاول انه كل واحد منهم يخلق جزء من الجوهر الفرد هذا محال لأنه أطلاً فرضناه جوهر الفردان. الآن ممكن يحكي واحد الأول يخلق الجوهر الفرد والثاني يخلق نفس الجوهر الفرد هذا تفصيل حاصل مستحيل لاحظت كيف المسألة؟ وهو محال وإن أوجده أحدهما وعجز الآخر فالآخر وعاجز فالآخر ليس بإله لأنه عدل والإله ليس بعاجز الإيمان الثانوس أيضاً جمل قال والذي قدر على فعله أيضاً ليس بإله فهول لا قبله، لأنه مماثل من الأول، فربما مماثلاً من الأول والأمثال لها نفس الأحكام. تفهيم في المسألة، لذي عجزهما، لأنه دليلنا المطلوب من الدليل هو إثبات عجزهما، مش عجز واحد منهم. دليلنا مطلوب عجز لزوم عجزهما معا فإذا أوجده واحد وعجز الآخر، لذي الأول عجز الأول يعجز الآخر، لأنه لم يقدر على على إيجاره. ويلزم عذب من أولده أيضاً لأنه فرضناه مثل العازب ومثل العازب عازب حتى لو أظهره. واضح كيف المسألة صارا؟ هو مستحيل. هو كل المسألة مستحيل. تعظ الاله مستحيل احنا بنفرض مستحيل حتى نغير استحالة. كيف المسألة هذه. قال والذي قدر على فعله أيضاً ليس بإله لأن لأن إيش؟ الفرض أنه مثل الآخر ومثل العازب عازب. هذا في حالة إيش؟ الاتفاق <تصفيق> انتهينا من الإحكام قال وإن عجز الاثنان مش فرص الأول إنهم اثنين من كل واحد يطلق منهم جزء من الزوهر قال لا يتجزأ الزوهر طب واحد يطلق نفس اللي لقلقه الثاني مستحيل لأنه تحفي الحاطن طب واحد خلق الثاني لم يطلق عجز الثاني عاجز والأول عاجز لأنه مثله طب ف... ف... وإن عجز الاثنان طل إلى هام عاجزان يتم لم يبقى احتمال يمكن أن يورد إلا هو على كل الاحتمالات يلضم عدعهما هذا في حالة الاتفاق لسا. وإذا لازم عجزهما عن إيجاد هذا الجوهري لازم عجزهما عن, عن, عن تائر الممكنات ليش؟ لأنه لا فرق بين ممكن وممكن لاحظ كيف المسألة يتكلم على قواعد عقلية الآن إلى هذا الموضع انتهى من حالة الاتفاق في ثلاثم طار بين حالة الاتفاق وبين العدل ولا في ثلاثم في ثلاثم مية في المية تحطيل الحاطل يعني. يعني انك واحد اشي موجود انت تيجي توجد نفسه يعني مثلا انا كتب كتبت الدك انت تيجي تكتب نفس نفس الكتاب اللي انا تبقصدها او مثلا خلينا نعذب انا شاربت الكاب بعد ان شاربته انت تبقى تشربه خلاص مشروب الفعل لا يحصل الا مرة واحدة يعني أنت لا يمكن أن توجد أنت وأنت مرتين يعني أنت لا يمكن أن توجد مرتين شوف كدة هذا بتسموه إنه والحظ يعني مثلا الآن الآن أنا مثلا المطلوب إني أحمل الكعب أنت بدك تشرحه وأنا بدأ أحمله هسوق أحمله أحمله هذا هذا كدة ها أحمله حصل الحظ شوف كيف في هذه هي تحصيل الحظ المحال اما اذا لم احمله انا احمله احمله احمله احمله امشه <تصفيق> <تصفيق> انا لا اتطيع ان احمله لانه محمول الان شوف كيف هذه هي المسألة بكل بساطة تحطير الحاط المحام واضح ان شاء الله اذا الان القسم الاول اللي هو حالة الاكتفاق بطلة بقي كم تتم قسمين. قال وان اختلفات في حالة الاكتلاف وان اختلفات بان الباء هنا تفسيرية يريد أحدهما حركة جسم في زمن واحد ويريد الآخر سكونه في ذلك الزمن بعينه ليس في ذلك الزمن بعينه لأنه لو فرضنا عشان مختلفان في أمر ما لأنه لو فرضنا إنه واحد يحرك الجسم الآن واحد يحركه بكرة ما في اختلاف ما في ما في احتلا في اتفاق وهنا إحنا نفرض فرض الاختلاف قال فلا يصح أن يحصر مرادهما لما فيه من الجمع بين الضدين، واحد بدو يحرك الكأس، واحد هل يمكن أن يحدث مرادهما معاً؟ الجسم لا يقبل الحركة والسكون معاً. واحد بدو يوجه الجسم، واحد يريد أن يعدي هذا الجسم. هل الجسم يقبل الوجود والعدم معاً؟ مرتاح. فإما أن يحصل مرادهما معاً، وهذا مرتاح. قال فلا يحصل فلا يصح أن يحصل مرادهما. لما فيه من الجمع بين الضدين. واضح الكلام ولا يصحه عدم مرادهما لما فيه من ارتفاع الضبين مع فهول الجسم لهما يعني احنا فرضنا ايش جسم موجود واحد يريد ان يحركه واحد يريد ان يفتنه يستحيل ان تحتف الحركة والسكون فيه معا لاستحالة اجتماع الضبين ويستحيل ارتفاع الحركة والسكون معا لانه يجب انه اما يتحرك او يسكن واضح كيف المسألة؟ فقال ولا يطش عدم مرادهما لما فيه من التفرع الضبيان مع قبول الجسم لهما. ولا يطش أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر. هذا الحرف السياطمة هو إذا أخذنا إما إنه كل واحد يفعل اللي بالضياء أو لا واحد يفعل اللي بالضياء أو واحد يعمل واحد ما يعمل. في احتمال غيرهم لا يوجد احتمال ضرهم. قال ولا يطش أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر. ليش؟ لأن عجز ما دليل على عجز الآخر ليش؟ لأنه مثله شوف كيف في المسألة إذا هذا بناء على الاحتمال الثاني اللي هو حالة الاختلاف بقي احتمال آخر يمكن أن نذكره حالة الاحتمال قال وإن اقتثما اختيارا لأنه قال إما أن اقتثما اختيارا أو اضطرارا الاضطرار سبق أن ذكرناه قال وإن اقتسما اختيارا لذيما عجز كل واحد من منهما مما عند صاحبهما لأنه قد هو حدّ قدرته أي قدرته حكاه وأنا لاحظناه وأنا بعد هيك ما ليش إذا الإله حدّر قدرته أليس هذا فيه تخطيط لتعلقات القدرة والتخطيط على الإله جائز ولا مش جائز غير جائز عفواً لأنه كل ما التخطيط هو تحديد ولا يجوز أن يكون الله سبحانه وتعالى فيه النوع من التخطيط لا بذاته ولا من غيره. فتصيّط قدرة الإله عن آآ آآ في بعض الممكنات دون بعضها مستحيل لأن الأصل إن قدرة الله تتعلق بجميع الممكنات، ولا يجوز تخصيص تعلقاتها لا من لله ولا من غير لله. ليش؟ لأنه لو خصصها فإما أن يخصصها هو أو يخصصها غيره. إذا خصصها غيره معناه هو عدل. إذا خصصها هو معناه إنه هو تطلع عليه الحوادث. وتطلع عليه التغيرات إذن هو ليس بإله وأحكي في المسألة فلا يجوز التخطيط على الإله لا بذاته ولا بصفحته لا من نفسه ولا من غيره قال وإن اقتسنا خيارا لدي ما عجز كل منهما مما عند طاحبه لأن خرط الإله يجب أن تكون قدرته عامة التعلق بجميع الممكنات يجب لأن القدرة واحدة للممكنات متماكرة فتخطيط تعلق القدرة ببعض الممكنات دون بعض تخطيط خيارة هذا حدثان يعني حدثان شيء على التعلقات تنتهي هذا إلى هذا الموضع جميع الاحتمالات الممكنة فبناء على اتخذار جميع هذه الاحتمالات يلزم قال ومن هذا البرهان تعلم أن الإله واحد وهو برهان قاطع في ذلك وبحكي في المسألة إذن تلقيق البرهان تلقيق البرهان أن نقول إنه لو فرضنا تعدد آلهة لم تمنع وجود العالم أو فسد. إحنا رشينا في هذا الدليل على تمنع وجود العالم وضح. وهو يعني يمكن أن يمشي على على على فساده ولكن طبعا طريقتين زي ما قلنا طريقتين هناك في في في وجهين لتقريب التقرير إنه في إشكال ولكن إحنا بنحكي إنه تقرير نحكيها على على فساده. لو تعدد الآلها يمنع وجود العالم أو يفسد. ليش؟ لأنه لو تعدد وجود الآلها لا مع سوهما كيف؟ لأنه لو, لو تعدد الآلهة وأراد إيجاد العالم فإما أن يتفقاه أو يختلفاه أو يختتماه إما اضطرارا أو اضطرارا إذا كان اضطرارا فكلاهما عادل وإن كان اضطرارا ففي حال, في حال الاتفاق يلغم العدل كيف؟ بأن يطرأ لهما جوها الفرد فإما أن يوجدهما وهكذا نجري الأقسام الأربعة وفي حال الاقتدام يلزم إيش؟ العدل ليش؟ لأن قدرة الإله تم تخطيطها وهو عاجزاً عما يحيظ ظاهر. إذن هو عاجز وفي حال الاختلاء الضضين اجتماعي الضضين. إذن لم يبقى هناك احتمال بناء على فرض عدد الآلهة إلا ويلزم منه عدّهما. لذلك هنا تستطيع أن تفهم ما معنى قول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آرهة إلا الله لفسدتا هذا الكلام هو بيان لوجه تقرير هذه الآية لو كان فيهما آرهة إلا الله لفسدتا لماذا تفسدان؟ لأنه يلزم من التعبد العجل كيفية بيان لضم العجل من التعبد ما بيانا هذا مسمى بدليل التمانع لماذا تم بدليل التمانع؟ لأنه فيه طب التمانع اللي هو الاحتلال. واضح إن شاء الله. نحن نتوقف إلى هذا.